الفلام رات تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أوحينا إلى رجل منهم أن آذري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 ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إثنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا الق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلم في الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات, لآيات لقوم يتقون الدنيا ورضوا بالحياه الدنيا واطمانوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون أولئك مؤمنون يهديهم, يهديهم ربهم بإيمانهم تجري تحتهم الأنهار في جنات النعيم داواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام لله رب العالمين